بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير انه الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور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 ثُمَّ أُجِيلَ بَصَرَكَ رَتَّيْن يَنقَلِبْ إِلَيْكَ البَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ وَلَقَد زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدّنيا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا يَسْمَعُونَ لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ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 وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير تذرفو بذنبهن فشحقا لاصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم غفرته وأجر كبير